رفافة بيارك نبطل كات الوعد غنت لك بانادك نبني الجنوب رفافة بيارك نبطل كات الوعد غنت لك بانادك نبني الجنوب أبي اللي معللي وانا حيا الرجال صامد ما واجعنا نبني الجنوب أبي اللي معللي وانا حيا الرجال صامد ما واجعنا شيل القطعة وعبيها خليها تولع خلي Lag, kli h, skil kudha og gti h, kli h, tog lag خلنا تلبنا دكنة يبني الجنوب رفرافة بيا ركنة طلقة الوحد خلنا تلبنا دكنة يبني الجنوب أبي اللي ما واقعنا الجنوب اللي معللي وأنا حيا الله رجال صمد ما شيل القطعة وعبها خليها تولع خليها تولع خليها شيل القطعه اللي عد فيها خليها تولع خليها الصائر شيل القدح وعبيها خليها تولع خليها شيل القدح وعبيها خليها تولع خليها شيل القدح وعبيها خليها تولع خليها عيال رجال عيماد القامل فيها محمد جمال حامل أرض وفديها عيال رجال عيماد الكابل فيها محمد جمال حامل أرض وفديها استئمان العصا أرض وفديها. غنت يا ركن لك بنا يا ابن الجنوب يلم علي لي حيا الله صامد ما واجعنا يا ابن الجنوب يلي حيا صامد ما واجعنا شيل القطعة وعبيها خليها تولع خليها شيل وعبيها فليها خليها تولع خليها يا نذيب شمعة مضوي عاشت باللحم وحي الله لعبادي. يا نذيب شمعة مضوي عاشت باللحم وحي الله لعبادي. أرض الجنوب غني يا بندقي يسرى يا يالقدس والأسود يلباقي لنا. أرض الجنوب غني يا بندقي يسرى يا يالقدس والأسود يلباقي لنا. يا الجنوب يا الله رجال صامد وما واقعنا الجنوبي شيل